عليكم سلام مغرب القمر بدون البشار وما سرى الفرق إلى ادن الحمار ونمنا من رعد ونرى الغهام وما سرت من حيكم نسمت تذكر الصحف حديث الغرام اتناط بوادي النقاء فإنها البدر بالشهر الهنيء وليلة النقاء بوادي النقاء فإنها البدر بالشهر الهنيء تلالت بوادي النقاء كانها البدر في شهر الزهى وليلة مرت بوادي النقاء كانها البدر في شهر الضياء ولهن الاسلع فينا نخاف ايها أيات رسول طوله ويذهب العمر في